أمنتك يا حبيبي أمانة سلملي على ليالي هوانا وحشانا اجمل ايام حلفتك بيا يوم رجعني أعيش أحلى ليالي I'm بكم اشتقت ما لاقي و نقول و نعيد نسيانك ضايعله اقرا وانا فش عمري ماضي وفات وحتى فأصعد I'm <laughs> not